حتى من أراد أن يفر من والديه وإشقال البيت قال لا يا والدي لا تكون حجر عثره في طريق الدعوة يا والدي اتق الله دعني داعي وصلح هذه الأمة هذه حذبكم الله الحقوق العامة منها قضية الوقت الوقت عندنا رخيص يصرف يعني بدون ثمن تجد الناس يحرصون على الدراهم والدنانير هل رأيت ليهم خلقك الله عشرة أريل في الطريق وأن تمشي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 ترى ما في أحد منا يشابه الآخر في الصفاته جميعا أبدا ومنذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة لا تجد إثنين يتشابهان في الصفات وفي المقومات في الخصائف لماذا؟ ولكل وجهة هو موليها قد علم كل عناس مسربهم كل يسر لما خلق له فما هو استعدادك للدعوة؟ تريد أن تكون خطيب وأنت مؤهل تكون كافة ولذا تجد بعض الشباب يقحم نفسه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 يقولون بعض الشباب يعرف شهر بن حوشب هذا الراوي يعرف انه ضعيف كل ما جلس في مجلس قال يا اخوة وصرا يكون في شهر بن حوشب هو ثقة يعني يعرف هو عنده بحث يشهر بن حوشب ثقة ولا ضعيف قالوا ما ندري قال لا قال فيه من حجر كذا وقال ابن حبان فيه فينتقل مجلس الفهلي ويسترح ما يتعمار اخوة في شهر بن حوشب فيسمونه شهر بن حوشب مثل حماد الراوي في شعاد هارون الرشيد يقولون ما اعرف الا دحس والغضران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 وترك الأوقاق كله ويوم اتصل بك قال ما رأيك في نزيف الفئند هو يفطر ولا لا والحكمة يقولون إنها مسألة ثم ستتقدم بدقائق أو تتأخر بدقائق هذا لا بد يعني الإنسان يعرف كيف يتصل ومتى يزور ومتى يأتي يعني إنسان يزور قبل صلاة في المغرب ويوقفك عند الباب وتقول تفضل قال لا أنا مستعد المرتبة فلماذا توقفه الآن في هذا الوقت أو إنسان يتصل بك مع الأذاء أو عند النوم في الهاتف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 وأن ينفعنا بما سمعنا وأكرر سفري لكم ونطلب منكم الجعال بهرا غير